منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون نَ لَوْمَ تَلَائِم ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ من يشاء. والله İnnama تخذوا الذين اتَّخَذُوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتُوا من مِن أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة ذلك بأن لهم قوم لا يعقلون قل يا أهل Zealand لفضيله الدكتور قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، وأكلهم الصحتلب كما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون قالت اليهود يد الله مولوله غلته ايديهم والعين بما قالوا بل يداه وكيف يشا ولا يزيد لك منهم ما انزل اليك من ربك طه وَالْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْرَةَ <سؤال> <سؤال> ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولوانا فَأَلَنْكَفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلَنَّهُمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ إنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساعة من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 زِلَ إلَيَكَ مِرَّ رَبِّكَ طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا صارا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ لهم بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول فريقا كذبوا وفريق يقتلون وحصيبه الله تكون فتنه فاعموا صموا تاب الله عليهم، ثم عمروا صمموا كفيرا منهم، والله بصير منهم. وقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل وقال المسيح يا بني إسرائيل عظد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرض الله عليه ومعواه النار وما للظالمين من أنصار فقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاث وما من إله إلا كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله سيح ابن مريم إلا رسول قد دخلت فنبين لهم إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قانون لا ينتهاه ولا عمم انكر لبئس ما كانوا يفعلون تران كثيرا يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالبون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 لتجدنا شد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا مودة للذين آمنوا والذين قالوا إنا نصارى ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سمعوا ما انزل الى الرسول تَرَى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا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 الذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم وكونوا مما رزقكم الله حلالا طيبا الله الذي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 جتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. خمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم من تهون الله و الرسول فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحهم في ما طعموا إذا مت تقوى إذا مت تقوى وآمنوا وعملوا الصالحات ثم مت وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الله يحب المحسنين صدق الله العظيم